بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاء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 بَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةٌ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٌ وَنَزَلْنَا مِنَ السَّمَايِ مَا 119. وحبتنا به جنات وحب الحصيد 110. والنخل باسقات لها طلع نضيد 111. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة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 سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحييد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها س.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 ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع من الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد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 فَإِذَا ذَلِكَ يَقُولُونَ رَبِّ اسْتَغْفِرْنَا وَاسْتَهْدِمْنَا مَا كَانَ لَنَا إِلَّا مَعْرُوفًا وَلَنْ تَغْفِرْ لَنَا إِلَّا لِنَفْسِنَا وَلَنْ تَهْدِنَا إِلَّا لِنَفْسِنَا وَلَنْ تَغْفِرْ لَنَا إِلَّا لِنَفْسِنَا